بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم موعظه من ربكم بكم وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم. مَكُلِ مِم كُلِ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَيْ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ He gives birth from her household Different bars In it is an achievement sheet For بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم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 وَالَّذِي هُوَ يُطَعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْكِينَ بسم الله الرَّحْمَنِ الرحيم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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء الصدور وهدا وهدو ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلل يخرج من بطونها شراب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 بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِي هُوَ يُطَعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْكِينَ بسم الله الرَّحْمَنِ الرحيم And if we made it a Quran as an Arabian, then they said, if not the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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء الصدور وهدا وهدى ورحمه للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثم كلي من كل الثمرات سُبُلَ سبل ربك يَخْرُجُ يخرج من بطونها شراب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 بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم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 وَالَّذِي هُوَ يُطَعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْكِينَ بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الناس قد جاءتكم معزة من ربكم قد جاءتكم معزة من ربكم وشفاء في الصدور وهدا وهدو ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مِن من كل الثمرات سُبُلَ سبل ربك يَخْرُجُ يخرج من بطونها شراب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 بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الناس قد جاءتكم معزة من ربكم قد جاءتكم معزة من ربكم وشفاء الصدور وهدا وهدى ورحمه للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ثم ما كلي من كل الثمرات سُبُلَ سبل ربك يَخْرُجُ مِن يخرج من بطونها شراب He takes away from it a drink of different parts It is a shelter for بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم من ربكم وشفاء صدور وهدى وهدوء ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن اللهم كلي من كل الثمرات سُبُلَ سبل ربك يَخْرُجُ يخرج من بطونها شراب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 بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم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 وَالَّذِي هُوَ يُطَعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْكِينَ بسم الله الرحمن الرحيم and if we made the Quran basic temps then said that if it didn't spread the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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء الصدور وهدا وهدو ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ثم مِنْ من كل الثمرات سُبُلَ سبل ربك يَخْرُجُ يخرج من بطونها شراب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 بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم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 وَالَّذِي هُوَ يُطَعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْكِينَ بسم الله الرحمن الرحيم If weировать his Quran as heaven as an RICHARD verse, then said if not the warnings وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم من ربكم وشفاء الصدور وهدا وهدى ورحمه للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ما كلي من كل الثمرات سُبُلَ سبل ربك يَخْرُجُ لئي يخرج من بطونها شراب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 وَالَّذِي هُوَ يُطَعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْكِينَ بسم الله الرحمن الرحيم And if we Without him got a false word A false word paupen telling them that الذين لا يؤمنون في اذانهم وقر هو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء في الصدور وهدا بسم الله الرحمن الرحيم ما كلي من كل الثمرات سُبُلَ سبل ربك يَخْرُجُ مِنْ يخرج من بطونها شراب He takes away from it a drink of different parts It is a healing for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 والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشكين بسم الله الرحمن الرحيم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 في الصدور وهدا وهدو بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ثم كلي من كل الثمرات سُبُلَ سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب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 بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم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 والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم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 الذين لا يؤمنون في آذانهم وقرؤ وهو عليهم عما هؤلاء كي ينادون من مكان بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم من ربكم وشفاء الصدور وهدا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم مَكُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٍ He takes away from it a drink of different parts It is a relief for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 والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشقين بسم الله الرحمن الرحيم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 الصدور وهدا بسم الله الرحمن الرحيم وكلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب He takes away from it a drink of different parts It is a relief for بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم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 والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم And for those who have signed the scriptures, he will no longer be evangelised and then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 الصدور وهدا وهدو بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أكلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب Deep from her бытов Where i had been From people In that a song To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 If we are introducing about the use of the use, we said that if the card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 if we concentrated in the Şah zuir, once said to them not an ally解kan, the Şev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 في الصدور وهدا وهدى ورحمه للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وكلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب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 بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم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 والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشكين بسم الله الرحمن الرحيم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 في الصدور وهدا وهدى ورحمه للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم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 والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم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 والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك يؤمنون